بِسِرْفُ الْمَرْفُودِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ قَصَّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ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 الشديد ان في ذلك لا ايه لمن خاف عذابا اخره ذلك يوم مجمع له الناس وذلك يوم مشهود